الله اكبر الله اكبر كل له هو فت الجنة للمتقين ويرضعين هذا ما توعدون بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ خَشْيَةِ رَحْمَنٍ مِنْ يَقُولُهَا بِسَلَامَ الله اكبر لَا يَدْرُونَ مَا يَقُولُونَ ريح ولتهن جنة لتهد هدكيل بل قشل الرحمن بالعند ذلك يوم القلود لهم ما يشاء كل ما يشاءه فيها ولدينا <تصفيق> مزلفة الجنة للمتقين غير بعينها ما توعدون مزلفة الجنة لكل نوع في من خاشيا الرحمن لعبد الله يوم الخلود لهم ما نا قومنا من قرن النوم أجد منوم باو في بلا فَإِذَا قَوْمُ فِي النَّبِيِّ لَذِي هَامِ مَئِذٍ إِنَّ مَن فِي النَّارِ I don't know I want El-Qasiyyə Ruhməl-əbilləyə El-Qasiyyə El-Qasiyyə El-Qasiyyə El-Qasiyyə I don't know. لَوْ مَا شَرَاؤُنَا فِيهِ وَأَهْلَ الْبَيْتِ مَا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 را قام في الذل هو منيح إن في ذلك لذكر لمن كان على قوم Sema wa uishi. قال له السلام عليك ومن الذي فثم ذو هو انذار صور واثما Yəlmə liður idilmuna ar�� yemspe لَيَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يُغْنَىٰهُمُ يوم يسمى الصيحة بالحس الله الله الله أكبر. الله ذلك يوم الخر é um vai seja cálculo ao agora seu lá no me Hey <laughs> ما نخل ونحي ونميت و ما تصير و ما ذلك حسن علينا يتيش نحن أعلم بما يقولون <تصفيق> <تصفيق> <التصفيق> <التصفيق> واستمر يوم يناهي المناهي من مكان قليلاً يوم يسمعون الصيحة بالحق إنا نحن نحن ونمت